وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم تردف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا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 وانتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معا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 رب المؤمن في الارض يبتغون من فضل الله واقمون يقاتلون في سبيل الله وآخر